ما تتزعلش مني وسيبك من اللي راح خلاص احنا تفهمنا علومك او تلومني انفتح في الجراح مش هنصفي اللي بينا انسى ما تزعلش مني وسيبك من اللي راح. خلاص احنا تفهمنا. ألومك أو هنفتح في الجراح مش هنصف اللي بيننا غلط صحيح في حقك بس انت مش ملاء مردتش توقف معايا فانا قلت معايا بسك منك حبيب انا فكرت بهداوة وبقول لك حاجة وحدة لسه بقيلك خليب متشلشي مني دنا برضو لي في ما تحس باب حبيبك ما قلت والله حرام عليك بتكبرها وداعيتك أرجوك متشلشي مني دنا برضو لي في ما تحس باب حبيبك ما قلت حرام عليك بتكبرها ودعيبك غلت صحيح في حقك بس انت مش ملاك مرضي تشت معايا فانا قلت معاك بسك منك حبيبي انا فكرت بهداوة وبقولك حاجة وحدة لسه بقيلك غلاب ennak fani oh oh qol oh, li